إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كثروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وَمَا وما مِنْ من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا مِنْ من عمره إلا في كتاب إن ذَلِكَ عَ اللهَّهِ يَسير وَماَا يَْتَول البَحرانِ هذاَا عذبُ فرُراتٌ سَائغٌ شَرابهُ وَهذاَا مِلْحُ أُجاج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 يُولِدُ الليلى فِي النَّهَارِ وَيُولِدٌ النَّهَاارَ فِي الليلِ وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَر وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كُّ يجرِْي لِأَجَلم مُسََّ ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ لَ الْ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 وَمِن الناسَّاسِ وَدَّوَبِّ وَالْأَنعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهُ كَذَلِك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّهَ مِنْ عبادِهِ العلَمَا إِ اللهَّهَ عزيزٌ غَفُور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور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 جََّ تُعَدنِي يَدَخُلونَهَا يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَساوِرَ منِن ذَهَبِ وَلُؤلُ آ وَلِباسُهُم فيِيهَا حَرير وَقَا الحَمْدُ للِلهِ الذي أَذهَبَعَ الْ الحَزًا إِ رَبَّّنَ لَغَفُور شَكُور.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْطَِخونَ فِيهَا رَبّنَ أَخررجنَا نَعمل صالِحًا غَييرَ الذي كُ نَعمل أَولَمُّ عَِّركُم ما يتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَأكُم النَّذير فَذوقُ فَمَا لِظَّالِمِنَ مِن النَّصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كثر فعليه كفره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 اللهَّه يُمسكُ السَّمواتِ وَالأَْضَ أَ تَزُول وَل إِ زَلَتَ إ أَمْسَكَهُماَا مِنْ حَد مِن بعدِْ إِهُ كَانَ حَلمًَا غَفُور وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدًى مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 إنِهُ كَانَ عَليمَ قَدير وَلَوْ يُآخِذُ اللهَّهُا سَبِمَا كَسَبُ مَا تََكَ على ظَهرِهَا مَا تَرَكَ على ظَهرِهَا مِنْ دََبَّتِ وَلَك يُؤخِرهُمْ